ما تخافوا ما بتأخر أنا واصل مش تعبان مهما تبعد المسافي جاي ومش هلكان أنا طاير على جناح الريح وزع على الأعياد ما تخافوا في لعبة تكفي ولو كتروا لولاد ما تخافوا ما أنا واصل مش تعبان تبعاد المسافي جاي ومش هلكات أنا طائرة على جناح الريح واسع على الأعيات ما تخافوا في لعبة تكفي ولو تترونوا لات وصلت لي كن على بيتي بالدلج عارف كل واحد شو طالب لا إيام الدلج بفا ويلي بيوصل مرة وإن شاء الله بينعاد تبتوا لي أو ما تبتوا أنا جاي على الميلاد ما تخافوا ما أنا واصل مش تعباد مهما تبعد المسافي جاي ومش هلكاد أنا طاير على جناح الريح وزع الأعيان ولوك ترونه لان انت طلبت لعبة بتحكي تفضى لي هاللعبة اللي طالب طيار انا قصها مطار وانتو الكن يا حلوين طناجير ملواني انتو اللي طالبتو الدب ملقينا إلا هدب بيحكي بيمشي بياكل محشي وبيأكل بوشا فتخافوا ما بتأخر أنا واصل مش تعباد مهما تبعاد المساكي جاهي ومش هلكاد أنا طايرة على جناح الريح وزع على الأعياد فتخافوا في لعبة تكفي ولو تدرولوا